بعض العلماء يقولوا إذا قطع النظر عمن يقع منه، فما معنى إذا قام به بعض المتقفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج وسقط الإثم والحرج عليه على المقصود، فإذا لم يؤد بحيث لا يحدث، بحيث لا يحدث الضرر منه. يعني ممكن ما يبدأش بكلية وممكن يؤدى بس جزء, جزء منه مش ايه الغرض منه لا يتحقق فإن الإثم حق جميع المكلفين معذر عمائين جميع المكلفين بس الراجح ديها جميع المكلفين القادرين على ايه على هداي والقدرة دي في قدرة حثية وفي قدرة ايه حثمية فممكن واحد يبقى يقدر يعني مثلا زي فابر كتين بس احنا ممكن نبقى نقدر نبقى طرد باقي مش مشكلة ولكن في قدرة حكمية منعانة ان احنا نقوم بفرد كفاءة اللي هو ضد ايه ان احنا مجغوين بفرد كفاءة اخر هذا الفرد الكفائي مع انه لم نحص ممكن يجزدك بقى اشياء بسبب ان انت مجغوين بفرد كفائي اخر بسبب كذا بسبب كذا مع انك من ناحية الحسية تقدر دي تقدر تخمي وهذا النوع هو واجب إلخائي يدخل فيما أوجب الله على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد بأعيانهم كجهاد. يعني يعني هو واجب على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد بأعيانهم كجهاد. ماشي يعني كالجاهد يعني مثال الفرض الكفائي فالواجب الكفائي المهم الآ الأمة الأمة تقوم به مش مشكلة من اللي يقومه هذا العظيم بيقول وما أوجبه على جماعة المحصور يعني وما أوجب الله على جماعة المحصور من غير تحديد من يقوم به منهم قاعدين لأن نوع ذا الفرض الكفية في نوعين منه أول نوع ما أوجبها الله على الأمة بمجموعها من غير تخصيص أفراد الأعيني يعني المهمة للأمة تقوم بيدي مش مشكلة مين بالظبط ماشي؟ زي الجهاد وزي الدعوة وزي غيانة وبكفاء والنوع الثاني، وما أوجبها الله على جماعة محصورة من غير تحديد من يقوم به منهم يعنيه ك وصل غسل المي التي عليه فإن ذلك واجب على من حوله لديه من اسمه ففي النوع التاني ده مش الأمة بمجموعها ولكن ايه جماعة محصورة بس ايه بمجموعها يعني بمجموعة هذه الجماعة يعني مش لازم كل أفراد الجماعة هم اللي الجماعة محصورة دي هم اللي يقوموا بالفرض الكفية ولكن لازم حد منهم يقوم الفرض كفائي من غير تحديد من يقوم به منهم بعينه أهم الفروق بين الواجب العلني والواجب الكفائي أول فرق أن الواجب العلّن الواجب مطلوب من كل واحد من المكلفين بعينه فلا يقوم فعله ويريه مقام فعله إلا بإذنه فإن أذن له في فعله نيابة عنه فإن كان الواجب مما تدخله النيابة أجزاه ما يفعل ما يفعله ذلك الغير عنه وإلا فلم ما يفعله ذلك الغير عنه وإلا فلم. في بالواجب العام الأصل مطلوب من كل واحد من المكلفين بعمل فلا يقوم فعل غيره مقام فعله إلا بإذن يعني ما فعل واحد يقوم ب بالمقامه يقوم بعمله إلا إيه إلا بإذن زي إيه الصلاة والصيام والحج وكله الصلاة لا يجوز أن يفعله أحد لأحد أصلاً ماشي ولكن خلينا نحكي اللي بيز زي مثلاً إيه تسلقات الزكاة أو الزكاة تسلقاتها على الناس ماشي فممكن أخلي واحد يفرها بس لإني لو أنا ما زنتش يبقى الواجب ده أنا أنتي لو واحد جذبت عني كذا وما راي أنا غضييس ماشي إذا لما كنا نعاوز زكيم وال او او, إيه أو, أو واحد فيها وادان في الان له في فعل نيابه عنه لو فرضنا ايه اللي هو هي في فعل نيابه عنه فإن كان الواجب مما تدخله النيابه هذه الزايا ماشي يبقى في واجبات لا تدخلها النيابه زي الصلاة وزي الذكاء مش تروخه الذكاء ماشي ولا لا الذكاء ممكن يكون النيابة زي الصلاه زي الايه الصوم وزي الحج لو كان قادر لدخل نيابه لو كان غير قادر فبيدخل الايه النيابه ففي الحالات دي الحالات دي ما ينفعش ايه ان هي نيابه في اما في الحالات اللي ينفع ان فيها زي الزكاه وزي الحج لو واحد مش قادر وزي المعاملات ففي الحاله ديت لما بيرجع المعاملات في الحاله دي كان الواجب مما تدخل نيابه اجزاءه وما اتعده ذلك الغير عني والا اختلافهم بإبنه أما فرد الكفاءة هذا عملهم شليده، وواجب الناس تقوم بيه الناس بقاموا بيه خلاص مخمدش به. إذا جاء ثم فنستطيع أن يقوم. وأما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد إلا من واحد معلم. إذا ولا هو يطلب من كل واحد بحيث كل الناس لازم يعملوه، ولا من واحد إيه معلم. بل إذا قام به من يكفي أجده. لو قام به مجموعة كافد يوجد. ولا يشترط فيه الإذن يعني لا يشترط في الواجب الكفاي الإذن زي ما هو اشترط في الواجب ذي العين بل مهما فعل أجد عمل لم يفعل وسقط عنه الإذن يعني أي طريقة كانك تفعل خاطر يجد عمل لم يفعل وسقط عنه شويا؟ طبعاً ممكن الواجب هذا يتعين أو ممكن هذا تيم صل الله لو ما جلسنا فعلاً قالوا إن شاء الله. Hově v případě, nejde o věc, věc v práci, který jež jež jež jež v jež jež jež jež jež jež الفرض العين إيه؟ الفرض العين، الأصل في كده ممكن يبقى فيه هناك بس ولكن هناك خلينا خليها عن في الأصول الحاجات الاستثنائية في الفروع لا يستطيعونه فالإستثنات بقى ربطينة ولكن الأصل فيه كده حاجات؟ حاجات؟ حاجات حاجات إيه كثير إيه؟ لا إيه؟ يقول. أداء الدين أداء الدين أم. ماشي أداء الدين بيه الشرع بس مش القصل يعني القصل الفرض العين إن هو يجد أن يفعله هو بنفسه ماشي؟ ولو كان يجوز فيه الإذن بقى إيه يجد أن يفعله الإذن إلا بقى الأشياء اللي دان الشرع اللي تنفع له دان الشخص بس خلي بقى أداء الدين من جهة الوجوب لا يعني من جهة الصحة أو مثلاً نتكلمش على الصحة نتكلم على الواجب من جهة اللي فمن جهة الصحة لو هو أت قد... واحد أتى دينه عليه والشخص نفسه ما كانش ناوي أتى الدين الشخص ولكن من ناحية الصحة صح بس إحنا ناجم نتكلم في الصحة نحن نتكلم في في الواجب فلو أنا كان عليا فلوس لفلان وأنا ناوي إذا ما أدهلوش ويا عشان هي يعني اه لكن أنا, لكن انا لو لم يعني لو لم اذن ماشي لو اذن وبرضان اذن عنه اه وانا ما اعرفش يا جوز بس لو انا مش ناوي ادي هاتي ففي الحاله دي في اداء الدين الفرض اللي عليا الواجب العين اللي عليا اللي انا ايه اللي انا حاجتين اللي انا ناوي اادي ولا انا ففي منهم لو باء تبقى اللي هي لو أنا مش ناوي اللي هي مش ممكن مش ناوي, <تصفيق> خاطر كفاية. أقول مش ناوي ولا اادي اذا قام قام ما حاجة مفتش إيه هي المفتشة إذا إذا في نجاة وكده واجبه بس لو عاد تعمق في الإذن يعني التروخ ما يكون تروخ التروخ مثلا ذا ماشي فالتروخ مثلا إذا في النجاة هتبقى برضه نفس المسألة اللي هو إيش الآشر اللي أذن يزيل النجاة بس بيه أصبي ما يعني هو هنا على فتبقى زي ده زي الأدوات ديون زي رض زي صار الهديه فهمنا؟ فتبقى دراس حبدي فهم؟ طيب تاني حاجة أنا الواجب العيني مصلحته ترجع إلى فاعله أما الواجب الكفائي فمصلحته إيه عامة نضعه في الأصل يعني أصل الواجب العيني اللي مصلحته ترجع إليه إلى, إلى فعله ولكن في يعني برضه بيقال في مصلحة اللي العامة والواجب الكفائي, الكفائي الأصل فيه اللي مصباحته عامة، ولكن برضو إيه تطلع في مصباح ماشي؟ ولكن الأصل في الفرض العيني في تشريع اللي هو الأصل فيه اللي هو نقص الأصل فيه إصلاح الشخص، ماشي؟ والأصل في الواجب الكفائي مصلحة الأم، يعني في اللي هي أصل فيها الكفائي بتنظر فيها في الأصل إلى مصلحة إيه والأصل في الواجبات العينية الأصل فيها مصلحة الأفرق ولكن لا شك أن الواجب العيني مصلحة ترجع إلى فعيل وترجع برضو إلى الأمة فبصلاح الناس أو مثلا كمثال إذا كان مثلا مصلحة وأما الواجب الكفائي برضو فالدعو للعرض غير برضو سبب وسبيل في مصلحة الهي للشخص فرلماء يقولون الأحكام تعذل بالمصالح، ماشي؟ فمصلحة الواجب الكفائي في الأصل فيها في التشريع لا ترجع إلى الفعل فالفعل هو المقصود وليس الهي وليس الفاعل فمثال مثلا انقاذ الغريق ما يهمناش من اللي انقذه يهمنا أي ايه؟ اللي هو انقذ ماشي مثال وصول الدين للأم... للناس جميعا يهمنا ان الدين يوصل للناس جميعا ما يهمناش مين الايه؟ اللي وصل ولكن اللي هيوصل هينتفع ولا ينقذ الغريق بقى هينتفع ولكن المقصود الأصل العله في المساله دي الطالب كفايه ايه الفعل نفسه مفهوم معنا؟ الل اللي هو الرابع إلى مصلحة الأمة العنية ثالث هذا الواجب الكفائي يموج فيه البعض عن الكل وأما الواجب العيني فلا يكفي فعل بعض المكلفين عن بعضهم الآخر ماشي؟ ايه مفهوم؟ الامر في الواجب العيني موجه لجميع المكلفين بلا قلب أي لكل واحد منهم والأمر في الواجب في الواجب الكفائي يختلف فيه. فقيل إنه موجه للجميع لا يسقط بفعل البعض. وقيل موجه إلى بعض غير معين. وقيل متوجه إلى المجموع من حيث هو إيه مجموعة. يعني رأي الأمر إيه العين موجه إيه لجميع المكلفين يعني كل المكافين لهم يفعلون. بالعكس. ماشي؟ فنصتنا بقى إيه؟ اللي هو غير المكلف بس، لكن طالما مكلف الأصل هو ما يعمل فبعض الأشياء يسلسنا حاجات تانية زي الحاجة مثلا يستثلى مع التكليف مع يعني مع عالم التكليف عالم الستطاع ولكن الأصل اللي هو إيه؟ لجميع المكلفين ماشي؟ هاي لكل واحد منهم ولكن الأمر في الواجب الكفائي العلماء بقى اختلفوا فيه بعضهم قال إنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل البعض على قول هذا إيه؟ يعني الأصل فيه اللي كل الأمة ويجب عليها اللي هي إيه؟ تقوم بفرض الكفاءة كل فرد من الأمة ولكن لو فعل به بعض هنسقطه عن إيه؟ هنصد الإثم عن باقي الأمة ماشي؟ وقيل موجه إلى بعض غير معين فبعض الأماء قالوا إيه؟ اللي هو موجه إلى بعض مبهم يعني بعض الناس يوم بيه بس البعض دولة ربنا عز وجل معيش أوصفهم ولا عين أسماءهم ولا عينهم لرئيتي الرأي الثالث متواجدهن إلى المجموعة من, من حيث هو من هو مجموعة طب الفرق بين الرأي الثالث والأول الأول جميع يعني كل الناس يعني كل فرد من افراد الأمة لازم يجي لازم يقوم ب أما الرأي الثالث لا مقصود بها متواجدهن إلى مجموعة الأمة مجد يعني مجموعة الأمة كمجموع المفروضي أمري يعني أنا نقولي مثلا في الجنش مثلا الجنود يروحه إيه؟ يشوفوا العقود يعني مثلا إيه جت مشكلة مثلا حصلت في الحتة اليسرة مثلا أو في على الشمال فالجنود يروحوا ماشي؟ ممكن إيما هو مش قصده كل الجنود يروحه هو قصده اللي إيه لازم أو مش مريب زل يعني فيه حتة معينة عايزة العايزة إيه؟ الحتة دي تستنى فيوقي على الجنود اللي هم يروحوا وهم مش أصلوا على جميع الجنود هم مقصدوا على جميع جنود يبقى أصلوا على مجموع الجنود يعني مهم الجنود يقوموا بالإيه؟ بسد الصغرة ديه ما يهمش كل واحد من أفراد الجنود يقوم بيه أفهم معنى لا لا ده مقصود بالرأي التالي اللي هو مجموع الأمم مش مش كل فرد فيه قول يا يعني فعلا؟ لا من غير الأول الأول عنده مطبع كلامه اللي كل واحد لازم يعمل فرض كفاية، فمظني كل واحد في الأمة، ولكن يسقط بفعل بعض، فهمت؟ رأي ثالث بيقول مجموع الأمة مش كل واحد في الأمة، لا مجموعة الأمة يعني الأمة يعني إيه؟ كله أمر موجه للأمة يا أمة أنتي لازم تعملي كذا، مفهومنا؟ ما عملتيش؟ يبقى كل اللي يقدر فيك يعمل هذا، لا رأي ثالث، فهمت كده؟ لا فيش؟ واستدل الاول الأول قبل من نتكلم بقى في الثلاثه كده المسائل دي بقى من المسائل المستغلقة في علم اصول الفقه يعني ممكن تلاقي الكتاب من كتب الايه استلف يعني هم الكتب اتحطت في القرن الثالث والسابع والثامن كده مثلا 20 صفحة في المسائل ماشي المشكله عدم ملاحظة أن قام أن ايه ان ايه هذا الواجب المسائل اللي احنا قلنا ان عناصر الواجب متعدد فين ما قلنا كده عناصر الواجب ايه متعدده ممكن يشدد في أصل الفعل ممكن يشدد في ايه في زمن ممكن يشدد يعني كل كل الوذبات في الاصل الفعل ولكن ممكن مع اصل فعل يشدد في الزمن. ممكن يشدد في ايه قبل يشدد في صوت الاداء ممكن يشدد في الايه في الفاعل فالمشكله دي في ان في هذا لازم يشدد على الصوت على ايه اصل الفعل من غير التزيين على الايه على الفاعل فمن يعني في الفرد الكثيره يشدد على ايه اللي الفرد الكثيره الفرض ده يحصل الدعوة تحدث العلم الكفائي يحدث تعليمه للأمة يحدث الانقاذ الغريق يحدث ماشي؟ ما دش على فعل وفون معنا ملاحظة المثل دي ممكن تحلينا جزء من المشكلة مش كل المشكلة جزء من المشكلة استدل الأولون اللي هم قالوا بالجميع بأدل منه أن الواجبات الكفائية الواردة في القرآن والسنة جاءت بصيغة العموم كالواجبات العينية فقوله تعالى كُتِب عليكم القتاد فقوله كُتِب عليكم الصياد معانا الأول كفائي والثاني عموم يعني هما قالوا الرجوات الكفائية جاءت بسطة العموم والرجوات العينية جاءت بسطة العموم فالتنهم بنفس الصيغة فدلت سطة العموم دي على أن الأمر موجه للجميع ولكن الفرق الفرد الكفاية والفرد العين الذي فرد الكفاية يسقط بفعل البعض أما فرض العين ما يسقطش بفعل البعض ده أول دليل ثاني دليل أن الإثم يلحق الجميع إذا تركه ولولا بيكونوا مخاطبين به ما أثمه فهو دلات الإثم يلحق مين؟ الجميع الخاطرين فلما ما مخاطبين بيه فانش أثم فبالتالي يبقى هو موجه للجميع ولكن يسقط بفعل إيه؟ البعض. ذي لذريعة المذهب الأول. المذهب الثاني. هم هم قادرين. الم هالقادرين دي. القادرين دي لا ما ت ما ما المذهب بتاعهم. هم قالوا هو ما قالوا موجه للجميع. يعني جميع القادرين. ماشي. ثم ذهبهم ذيك الحج واجب. الحاج الحج يعني الحج اللي هو واجب على الذي يستطيعه تمام كده فهو موجه للجميع يعني بالشروط بتاعة الجميع, الجميع اللي له قدره هنا فدي ما اتسع لهم ما شروط عليهم كده فمقصودهم يلحق الجميع اللي طاقه يعني يلحق الجميع القادرين اللي طاقه فبالتالي هو ايه هو موجه للجميع القادرين ولكن يسقط بفعل الايه البعض ففمعنا. طيب وستداد القائلون بأنه موجه إلى بعض مبهم بدليلان قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقه في الدين وينذروا قوناهم إذا رجعوا إليهم لعلهم إيه يحضرون فالخطاب هنا موجه إلى بعض مبهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فطائفة بعض إيه بعض مبهم والأمر ده متعلق بإيه؟ هو كفائي اللي هو إيه؟ اللي هو على قول يعني بعد أهل تفسير العلم وعلى قول الـ Energy. ماشي؟ ثاني شيء أنه يسقط بفعل بعض المكلفين ثاني شيء تداده إيه؟ أنه يسقط بفعل بعض المكلفين ولو خوصد به الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع كفائل الواجبات إيه؟ رح ينفعله إيه؟ إن الفرض الكفادة بيسقط ببعض إيه؟ بفعل بعض إيه؟ المكلفين فربحنا قلنا هنخاطب به الجميع يبقى لا يسقط الى الفعل الجميع فسال الايه الواجبات العامه فالتانيين قالوا عليهم لا هو ايه هو يلحق الجميع إذا تركوا ولو لم يكونوا خاطرين بنا اثموا فولا ايه كده مخاطب به الجميع التانيين قالوا لا مش لازم هو مخاطب ببعض مبهم ولو قلنا به الجميع لما سقط الى الفعل إيه؟ الجميع. يعني اليوم مش لازم في عالم يدخلون ممكن يقولك في عشرين صفحة صفحة في كتبه. هم. فين عليها عليهم الباقي؟ أكثر من موضوع. أوه يعني. الحتة احنا <تصح> عليها يعني حتى نحن بنشغل بس إيه الملكة الصغيرة. ااا ممكن ما عندي مساحات يعني بخير يعني مشاعري <تصح> <تصح> يعني يكاد يقول يكاد يكون ماشي، هو في مصور فوق يعني هي ثلاثة حالة كثيرة يعني هي ببقى دخلات صافية فيها ببقى دخلات أبل كده لذلك لو انت بقى مسكة الكتب ببقى دخلتها من القرن الثالث كده لقرن التاسع أبل هي حالة طيب أما القائلون أن الخطار موجههم إلى المجموعة لا إلى الجميع يعني أي إلى الحقيقة الاجتماعية أو إلى الأمة يعني بس مش لكل أفراد الأمة فاستداله بالأبيل واحد هو أنه لو وجه الخطاب فيه إلى الجميع يعني لكل فرد لما ساقط بفعل بعضهم ويوجه إلى بعض المبهم لا تريد. ماشي لأن كل مكلف سيقول لست مقصودا، فلم يبق إلا أن نقول متوجه متوجه إلى المجموع من حيث هو مجموعة يعني هم جابوا أجلة الأولاني وأجلة الثاني ويسروا في بعض فأي بالحالة دي يبقى عشان يجمع بين الدليل؟ يا في هذه إيه هو متوجه إلى المجموعة. في مش فند الكلام تبي لو وجه الخطاط إلى الجميع، لما سقط بفعل إيه بعضهم عشان متوجه للجميع. تقول يا عم وأخو ولو وجه إلى بعض مرهم مرهم، لأثبت دي إلى أنه إيه أنه إيه يترك. في الوقت لما يلحق الجميع الاثم اذا تركوا فمن ليه لو قلنا هو بعض مهل البركات لان كل مكلف سيقول انت مقصودا معلوم ان احنا مش فبالتالي ليها نقسم الناس لو تركته وخاصه اللي هم ممكن ايه يعني يترك يعني هو يعني ممكن في بعض الواجبات هو زي القضاء الغريب خلاص هيعتا فلن يبقى إلا أن نقول أنهم متوجهون إلى المجموع من حيث هو إيه؟ مجموع بيقول إيه هو الراجح عند يعني أنهم متوجهون إلى الجميع ويسقطوا بفعل بعضهم للرجحان في هذا القول لرأينا وما استدلال من أوجله على بعض المبهى بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فيجاب بأن الأمر هنا ليس أمره إيجابي بل ندب واستكبال بدليل أنه جاء بصورة الحظة والضغيب في النفط هي في حلتة كده واعمة من كتباش الطبعة قديمة الطبعة عندكم مجموع؟ آه هو كنت أقول لكم اللي هو في الطبعة بتاعته دي هو خالف كلامه صفحة 167 وقال إيه اللي هو المخاطب بيه المجموعة ثم طبعة بقى الجديدة والقديمة كلكم جديدة, جديدة. عند ديمة، إذا حلا دي، طيب هو ضبط البنية. هو ايه؟ طيب هنا ربع كلامه، ولي واما استدلاله من أن على بعض مو بهم بخوي تعالى فلو ولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وجابوا بأن الأمر منا هو صدق ماشي. فالأمر منا ليس أمر إيجاب، بل نك واستحلال. بدليل أنه جاء بالسورة الحاضر والترغيب في النار. طبعًا هنا ناقدي مش عارف إيه يعني في غلط ظرف يعني في غلط عم يعني الحياة في من دي بس هو رأي يعني اللي اللي الأمر إيه إيه ممكن نوفره ممكن بس طبعًا من كل منهم في القصة يمنع طريف إيه عندك مكتوب ممكن هي تخفها ين ين اللي هي ما تطلع من ناقد فقال ناثرة من كل فرقة بينهم صحيحة فقالنا المصدر من الناثرة هتبقى أضبط شوالية عشان تنفع في الجهاز وتنفع في الفرقة على حسب يعني تمشي على مدرين فضل فقالنا تبقى أكثر لتنفقهم يعني عشان لو شكل محمد سنة دي فتنشيها. هنشيل النون الحط دي اه يعني ماشي مهم يعني ايه هو رأيك يعني. ولكن ممكن يرضى على القاعدة ان الامر ده امر ايه؟ امر ايجاب على على الم... على بعض المبهم يعني ما هو بيقول اللي هو أمر إيه مات ومستحباته بيقول لأنه جاء في صغرة الحظ أو الترغيب اللي هي يعني فداولة النفر بس يعني مش لا يعني إيه لا يعني يخاط يرد عليه ويخاط هذا أمر إيجاب مش أمر إيه شو أصدر شبه مش عالي إيجاب ودفتاته خلا من خطاء الله عالي حالي لابدتها على لا ما هو لو قال له ده أمر استحبات فهرق من المسألة فسأنا نتكلم على باشي من اللي نتكلم على اي حاجة وقاله موضوع نومي نتكلم في الاستعبادة اه اه اه ولكن الرابح اللي لا اللي, اللي, اللي, اللي, اللي هو لا تقر الطائفة يا اما تتعلم يا اما تجاهد بفرض مش تتحداؤه العالم ولو لم يدل الدليل من, من من, من القدلة الاخرى اللي احنا لابد للأمة الفاضي الثاني يود أن يوجد طائفة إيما يتفقهم إيما يتفقهم إيما تجاهل على حتى تتقامل بهذه بأحد القولين فشوالك اللي يجب فش للأمة من هذا فإختياره اللي ده استحباب ده يعني الظهر مش إيه مش رامح وأما استدلالهم بأنه يسقط بفعل بعض المكلفين فيوجاب بأنه لا تلازم بين الأمر بالشيء والمخاطبة به وسقوط الفعل يعني أبيله يسقط بفعل بعض المكلفين فبالتالي مش واجب على الجميع فيوجب بأنه لا تلازم بين الأمر بالشيء والمخاطر به إلا هو أبدا عز وجل بأمورنا بأننا نتعود إلى الله عز وجل أو نطلب أو نعلم الناس أو كذا أو كذا وليكون الأمر بالشيء والمخاطر به ده لكل المكلفين لا يوجد تلازم بين ذلك وسقوط الفعل فممكن على على قولهم هنا يعني ممكن يبقى ربنا بيقول للناس كلها ولكن يسقط الفعل على الايه على الذي لا يقوم بالايه بالواجب فاللهم قالوا لهم مش لازم لازم انت ليه تفرضوا علينا التلازم فإن فان الواجب العيني خلافه توزع الامر فيه إلى كل واحد من المكلفين يعني الواجب العيني مفيش خلاف اللي هو متوزع لكل واحد من المكلفين ومع ذلك يسقط من غير فعل ممكن نياسك ما عليه فعل فننطق بدون امثله فقالوا بالنسخ فهو كان واجب وبعدين نُسخ ومبقاش واجب طبعاً ده ايه مش يعني دي مش ايه مش حاجه اضطرت علينا اول ثوابت الوقت المحدد للعباده عندما يريد ذلك يعني بعض العلماء اللي لو الوقت المحدد للعباده خلص خلاص ياتم ومش هينفعوا ايه يعملوا بيه فالقاعده دي يبقى مش لازم او بأخذ الواجب منه دون إذنه يعني بعض الواجبات اللي دي, اللي إحيالها دين زي أداء الدين أو كده أنا ممكن بما إيه؟ بلول إذنه وعملها ماشي أو إسقاط صاحب الحق إن كان حقا لآدمين فليه صورة إن أنا إليه حق دين على فلان فهو أسقط الحق إن وانا إيه؟ فإيه فهو الأمر أنا مخاطب دين ولكن سقط عني بإيه؟ بأن في صاحب الدين أسقطه عني فقاله بقى في حالات مفيش تلازم بين الأمر يكون أنا مخطط به وإن أنا يسقط الفعل عني فممكن أن أبقى مخطط بالأمر وفي نفس الوقت يسقط الفعل عني من دليل من قبل الشرع وعندنا كفرد الكفاء كده هو على كلامهم يعني لأنا لأ أمور به ولكن سقط الفعل عني لما قام به بهدئ البعض لان الشرع اللي معدلين عنه فهنا فيش مشكلة لايه لكل الامه التاموره دي مفهومي معاك؟ طبعاً بيه وصفت عندي نفس الوقت لا مش نفس الوقت لو انا مثلا عفت لاني عفت في نفس الوقت ما ربطنيش نفس الوقت هما قالوا اللي لا تلازم ان الامر الشاغل الخطا بيه وبين اللي ممكن يسقط الفعل عني يعني ممكن انا ابقى بشيء ويسقط عني فعل آ لأي سبب ف... فوالشرايع تلِين على ذلك من أمثلة ذلك واحد اثنين ثلاثة فما فيش مشكلة برضو إلا أنا أمخاطب بفرض الكفالة ويسقط الفعل عني لما يفعله الايه غير ويقوم به ده رأي صدق وأما في الأيام يوم لا ينفعني أن يموت أو أن يموت فوقي وأما في هو من أوجده على بعض <تصفيق> بيرد على اول حاجه بدائل الايه الحاله الثانيه هو مطلوب في اللي هو موجه بعض الممنه الراي اللي ابتدى ثاني قال انه بفعل بعض المكلفين ولو خطره بين الجميع لما سقط الا بفعل الجميع فدار وجهات عليه بيقول <تصفيق> هو اللي هو بيقول موجه إلى بعض الممنه موجه بعض بيقول لا, <تصفيق> لا لا <إيه>؟ <تصفيق> <تصفيق> لا هو لا هما بيقولوا يسقط ببعض يعني هم بيقولوا إنه بيسقط بفعل بعض المجلفي. ده اللي بيقولوا هو بيسللهم للقول الثاني اللي هو بعض مبه هو بيسقط بفعل بعض المكلفين <تصفيق> <تصفيق> ده معقول يعني بس ان على ولو <تصفح> <بسهار> على بعض المتدفعين الا بفعل الجميع يعني هو فاهم مشان فاهم لا لا بيرد على قول الايه على قول الثاني بص قول بقى استدلوا قائلون بانه وجع لن أول جديدة لا نطعب في كل فترة منهم ماشي؟ تاني دليل أنه يسقط بفعل بعض المكلفين ولو ضبوط يبيه الجميع لما سقط إلا بفعل الجميع يعني هما دليلهم اللي هو إيه؟ اللي, اللي لو إحنا خططنا للجميع لما سقط إلا بفعل إيه؟ الجميع ولكن هو بيسقط بفعل بعض المكلفين فبيروت عليهم بقى بلهم لهم لا تلازم بين إيه. بين الامر الشيء والخطاوي وبين صفات الايه الفاهم فهمين؟ حتى لو الاستاذ عليها يعني عمل قوي وماتش الله لهوا بقى عدد ابن عليه بس حتى لو ما بلاش عليها قوي بس ايه الحاجات دي مهمه في الوصول ايه بتحرك الملكه الاصوليه الملكه الفرعيه اقول لك حاجه بجد في لا من حكم الخط اه لو صيغه الحظ بيبقى فيها الاستحباب ولا من جليل عشان تقول اللي هو فهي من القرائن اللي ادخال الامر ينتقل الى استحداثه فهم بس يقال هده الامر ذا الى الوجود لأدابة اخرى لو احنا عملنا الحظ للتغييد دي جد ليه؟ عشان لابد منه وجود طائفة فتعلم وانا وجود الوجود طائفة تجاهد بالنصوش اخر فهيبقى حتى لو افترضنا اللي مالياجب بأدابة الحظ للتغييد فهي برضو واجبة لهذه الى الاخر فمعن. طيب بيقول ايه؟ وأيضاً فإن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض العُمّ لاجل أن المقصود من فرضيته إيجاده بغض النظر عن مُجليه، لما حتى إيه تدل على قول التعميم المجموعة لسقوط الواجب الكفائي ببعض بفعل بعض بفعل بعض العُمّ ل لاجل أن المقصود من فرضيته إيجاده بغض النظر عن إيه عميل الأوجد، فمعناه؟ وذي تدل عليه الاثنين، سبب اللي قالوا جميعاً، سبب اللي قالوا المجموعة، بس في هذا المجموعة دلوا فيها، وين يدل على صحة هذا القول؟ أنهم لو فعلوه جميعا أثيب ثواب الفرد، ولو تركوه جميعا عوقب عقاب ذلك الفرد. لين دلته اللي قالوا إيه؟ اللي قالوا جميعاً. ولكن برضو المسألة فيها نظرة ليه؟ عشان بعض علماء ما ما ما في الموضوع ده قالوا لو فعلوه جميعا أسيبه سواب الفرد لا مع بعض أما لو تحققت الكفاية خلاص فخلاص مش هل ثواب الفرد بل يتابه ثواب ايه السنة لو كانوا تحققت الكفاية خلاص يعني مثلا التطلب أنا طلبنا ما أتطبق ماشي وتحققت الكفاية فبعد كنه واحد هل يقول له هتثاب أو ان لا تستطيع فهل يتحقق علي شرعي الضي المصطلح وتحققت الكفاية يطيني ماشي فهنقول له ايه هنقول له تثابة لا مش هتث الرولا دي سهله بس لو السنه, السنة. السنة. قام فرض لا تحقق كفايه ان انا اكتسب ثواب الايه عليهم عليه وايوه يعني كده ما بقاش فرض ما خلاص بقى حق النبي بقى ولو جميعا عاقبه ذلك الايه الفرض اللي هم يعني ذلك <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب أنا بس عايز عشان اعمل ايه الاقامه نن نتكلم بقى ناقش فيه ماشي؟ كوراء الصفحة 59 على 60 جاء أدلة أقوى شوية تدل على اللي هي الإيه الأمر يتوجه للمجموعة قال إيه الراجح أن الأمر في واجبات الكفاية الأصل فيها أنه يتوجه إلى المجموعة أي إلى الأمة مجتمع لا إلى الجميع أي إلى كل فرد بخصوصه ولا إلى بعض المبهم وتوجيه خطاب إلى مجموعة الأمة يجعل كل واحد منها عرضة للعقوبة إذا لم يتم الفعل الموجب. صحيح ماذا؟ إيه؟ الفعل الموجب. وهذا القول قريب من القول الأول من حيث النتيجة. يعني قريب منه من حيث إيه؟ النتيجة. ولكن ما هو الاعتراض الذي أرذه عليه أصحاب القول الثاني اللي هم قالوا يجب على بعض الموجب. فلا يدع أيه لو كان الخطاب موجه للجميع لكان تفروض العيان لا يسقط إلى بفعله أو إيه؟ أو نزف. ويتحقق المقصود الذي أراده أصحاب القول الأول من كون الخطاب المبهم يؤدي, يؤدي إلى ترك الفعل المامور به يعني كده ايه على القول الأول مجموعه أو الايه او الجميع يتحقق المقصود اللي كان الخطاب المبهم يؤدي إلى ترك الفعل الايه المامور ايه ب فلان ليشمال كده ده ايه فراد حد نشرح بقى الكلام ده بعدين بس هحاول اقول لكم كله عشان لما بيجي شرح يبقى رأيه. الحمد لله نحسر و رسول الله وأشتب الله نحن يشتركوا في القدرة في النسخة جديدة رفضتها كذياد قيود أيضا و أيضا فإن سقوط الواجب الكفائي بفعل بعض الحمد لأجل أن المقصود من فرضياته إيجاده بغض النظر عام و مجددا فذلك دليل على المجموع اللي هو إيه المقصود من فرضياته إيجاده بغض النظر عليه عن مين اللي أوجده والمارد على صحة قيام القول ان من الماجبات ما الواجبات ما يمكن أن يفعلها الجميع هنا بيرد على الهالي بيقول ايه من الميت ودفنه زي تفسير الميت وزي ايه دفن الميت طيب احنا لو جينا بقى ان اللي الناس فيها على طالب ده نسخة معدلة رابح التالب هو المجموع انت نسخة انت مكتوب عندك ايه انت مكتوب عندك الجميع على ايه جميع انت نسخة المجموين. هو عدلها اكتب بقى المجموين. بيرد وبعدين في الاخر بقى رد على اللي في النص اللي هي الاخيره برد بس ممكن اللي هما قالوا بالجميع يبقى زي يعني احنا زي فتحت ممكن تردش على حاجه في ما يبقى هي طبعا اقوى من المجنون آخر واحد لا ينبض اليوم لا نسخ بعض بعض <توز yalurai> عندنا <تسلح> المسائل دي من مسائل زي ما احنا قلنا لو احنا لاحظنا فيها ان الواجب في الصر الكفائي بيشدد على على صوره الفعل من غير تشديد على الفاعل فهو مش على الفاعل فاحنا التعريف اصلا للواجب الكفائي واحنا بنتكلم هو قال ايه هو ما طلب الشر و من غير تعيين فعل الفاعل تعريف تاني بقطع في القاطع عمل يقع ايه من فلحفنا نظرنا إلى التعريف ده وإلى النظر اللي في الواجهة والكفاية ويشدد على الفعل. يعني لأنها محاجة الفعل يتوجب؟ مش لادل وميشددش على الفاعل بعينه المثالة دي تخلينا نردح القول الايه؟ القول الثالث أكثر من القول الأول مفهول معنا؟ فعندنا لو إحنا ردحنا القول الثالث اللي هو الأمر المترجع إلى المجموع هل يقدر؟ نخرج لو احنا قلنا بالبعض المهم من الاشكالية اللي هي الاسم يلحق الجميع إذا قرقوا ولم يكونوا مخطبين به ما قاتل، فدي فعلا الاشكالية تتقال على القول اللي بيقول بالبعض المهم فأنا قلت بالقول اتعال مجموع انا خرقت من الاشكالية وفي نفس الوقت لو انا قلت بالمجموع خرقت من الاشكالية الرد على انه يسقط بفعل بعض المكلفين ومفروض يمين الجميع ان مسار الى الفعل جميع الفاعل واجب عليه بسهوله فنصور المجموع يرد على الاثنين دول الحاجه الثانيه الاصل في الفرض الكفائي ان هو بيشدد على ان الفعل يحصل ولا تشد على الفاعل فدي دليل يعني ضد اللي بيقولوا بالجميع فتقول هي تقول اللي من جميعهم إذا كان الأصل في الأمر الكفائي هو المهم الموضوعات عين مش مشكلة الجميع بده هو أصلاً أصل أصلا الفرض الكفائي فمعنها برضو اللي إيه اللي بعض الواجبات الكفائية لو فعلوه جميعا أرضي بعض الواجبات الكفائية اللي هات الجرائد الأمر مش للجميع زي غط المية الأمر مش للجميع بل الأمر دي يا مش لجميعين صح يا اخينا الامر مش ايه مش لجميع عشان مش ممكن كل الناس تدرس المال فاخر المال ده فرض ايه فبعضهم فرق فاكرين احنا قلنا اللي الواجبات الكفيه فيها نوعين فيها نوع يدخل فيه ما وجب الله على الامه بمجموعها فقالوا ده ايه ده امر على ايه على الجميع وفي الحته الثانيه اللي هو ما وجه على جماعه محصوره من غير تحديد من يقوم به منهم دع قالوا ده ايه نواجه الى بعض غير معين بقى الناس ما خدوش بالهم من حته المجموع فدي ما خدوش بالهم من حته العناصر الناجبه المتعدده بقى عندهم انما محصوره فاما موجه للجميع او اما موجه للايه لبعض منهم فبعضهم قالوا موجه للجميع وبعضهم قالوا موجه لبعضهم قال ايه قال فرض الكفايه ده الفرض اللي أوجب الله على الأمة لمجموعيها ده الجهاد والدعوة اللي أكتروا العلم وتعليم الناس ده موزه إلى الجميع والأمة اللي هو أوجب على الجماعة محصولة وغير تحديد من يقوم به منهم بعين ده موزه إيه؟ للبعض المبهى ماشي؟ ولو إحنا أخذنا في الثالث ده موزه إلى المجموع إحنا يهمنا اللي إيه؟ اللي مجموع الأمة يعملوا الحالة الفلالية مش مشكلة الجميع مش مشكلة بعض مباشرة هنعمل المجموع يعمل حالة فرمان يعمل العمل يتعمل فهنخرج من الخلافات كلها وهيبقى ما, ما يتردش علينا برد القول الأول ولا يترد علينا برد القول الثاني هنفقون معنا ولا فيش تاني ماشي؟ فهيبقى برمير ايه؟ الأصل في أنه متوجه إلى المجموع إلى الأمة المجتمع لا إذا الجميع إلا لكل فرد بخصوصه، ولا إلى بعض المبهن وتوجيه الخطاب إلى مجموع الأمة تجعل كل واحد منها عرضاتها عرضات للعقوبة إذا لم يتم الفعل المغروب كنت تقول له هو متوجه إيه؟ المجموع أما لو أنت قلت له متوجه متوجه للبعض المبهن هل يورد عليك إيه ردة؟ ماشي؟ قبيلني وهذا القول قريب من القول الأول الأمر متوجه إلى لي إلى الأمر متوجه إلى الجميع من حيث النتيجة يعني النتيجة واحدة ولكنه ما من الاعتراض الذي أولد عليه من أصحاب القول لي؟ فلا يرد عليه قولا لو كان الخطاب مجهن الجميع لو كانت فروض الأعيان لا يسقط إلا فعلي إذا هي يسقط عليها لكن أول المجموعة مشتغلة على بالرد بها فهم معنا؟ وكذلك فتحقق به المقصود الذي أراده أصحابي قول أول من كم الخطاب المهم يؤدي إلى ترك الفاعل للمحظور إيه والحاجة الثانية كمان اللي أي إيه هنخرج من الغيرات بتاع إيه بتاع رغض الميت وستوىات إيه بالجنازل في, في الألقاب ده يجمع بين الأقوال إيه كلها ومرده إلى إيه لطبيعة الأمر الفرد الكفائي إيه ما طلب الشارع حصوله من غير ايه تعيين فاعله او بقطع النظر عمله حقيقي من هو الاصل الايه اصل التعليل مفهوم معانا ده فيش كده في اي حد عنده محمد يشرحها في في اي حاجة كده الدنيا اوضح جاب طيب طيب دي مساله ايه مسألة من مسائل فرض الايه الاختفاء طيب هي الفرض الكفاية بعض الرعاء فرائهم فجعل الفرض الكفاية تنفصل إلى نوعين فرض كفاية واجب على قدر الحاجة وجعل الفرض الكفاية زي الحاجات الشرعية اللي هي فرض كفاية زي وزي الدعوة وزي طالع الكفاية وجعل الواجب على قدر الحاجة زي عيون دنيوية وقال الفرق بين فرض الكفاية والواجب على قدر الحاجة إن لو انثار الكفايه او لو على قدر الحاجه قام به بعض بعض الامه وكافوا الامه بيه ففرض الكفايه هيضل الشيء ده مستحب فهيبقى الشيء ده ايه مستحب أما لو يجب على قدر الحاجة فالشيء ده الاستحباب بتاعه يذهب يعني خلاص ميبقاش مستحب يبقى مباح فمثال مثلا لو قلنا مثلا الفرض الكفاية زي ايه زي علم كفاية، زي دعم، وصلنا للأمة تفلت وخلاص الدعم انتشرت ومش محتاجين لدعم مثلا الناس العادية، فهذا الدعم الناس عليه إيه؟ أستحق؟ لأنها يأخذ ثواب من قام بيه ماشي؟ أما في الوجر على قدر الحاجة زي علوم الدنيا ولا يكون مثلا اللي الزراعة زي اللي لو الأمة يعني خلاص قام به بعض الناس اللي هم كان في الامة وطبعاً بيقافي احتياطي عشان ما حصل عجز عجزة أو كده وخلاص تأكدنا الموضوع ده احنا اتكفينا بي مش محتاجين ماشي؟ ففي الحالة دي جبت ايه؟ هيبقى لو نبتني بقى عاية تبقى في الزراعة وعاية تبقى في الطب أو عاية تبقى في الطب هنالوين ده مباحة مش مستحيل عشان الحاجة اللي ملقاش بيها كان فرض كفاية مبقتش موجودة أما الدعوة لله أو كده أو هي كده كده مستحبة بذلها ولكن انقلب من باستحباب إلى الإيه؟ إلى أنها فرض كفاية، فبقائك مستحبة ولا فرض كفاية بضي أما الوصول على قدر الحاجة هو إيه؟ هو في الأصل مباح ولكن أصبح فرض كفاية لإيه؟ لإحتياج الأمة له فلما الأمة اكتفت منه فبقاش إيه؟ فبقاش ليه فضل، فبقاش ليه فضل، فبقاش ليه فرض تهمين؟ ليه طيب في مسألة تانية في مسألة الفرض الكفء. المسألة الثالثة اللي بقى من ناحية العمل. ااا الأول بقى من ناحية ايه اللي نحنا الاختلاف اللي نحنا عناده. نبنا عليه من العمل. نبنا عليه مسائل كثيرة ومنها مثلا هل الفرض الكفء يجب على كل من يقدر على فعله ان يعرض اتباها على ادائه الا اذا غلب على ضني ان غيره سيقوم بالعمل به أم لا؟ مش لازم يعرضه على اتباهه؟ فاللي قالوا فقالوا هو مخاطب للجميع قالوا لازم كل من يقدر على فعله أن يعرف اتباع على أدائه. بس هم مخاطبين؟ صح؟ الفرض كفاية. هل يجب على كل من يقدر على فعله هل لا أقدر أن أعمل؟ هل يجب عليه أن يعرف على اتباع يعلم أو بالتباعد على أدائه يعني؟ إلا إذا غير على ظن أن غيره سيقوم بالعمل دي ولكن يعني إيه؟ ولكن لو هو مش عارف الغيره هيقوم بالعمل دي ولا لا هل يجب عليه أن يعزم على فعل؟ تب كده؟ وعلى القبل الأذن الجميع يجب على فعل يجب عليه أن يعزم صح طفل يعزم هو مخططي؟ عن قبل هو قال بعض مبهم؟ ما يجبش عليه؟ اللي هو إيه؟ يعدم على حال ماشي على قول الائل المجموع بقى هل لازم يعني اللي هو يعمل ابتداءا على ادراك ولا لا انا ما هو قالوا ما هو في الاخر كده على الكل لازم يكون يقدر على حال وقلنا القدره دي حسي عقلي فالحاجه الثانيه يغلب على ظن ان غيره سيكون بايه يعني لا يقدر على يعني هو ايه لا يقدر على ظن ان غلب سيكون به لو غلب على ظنه خلاص على الكل مش مشكلة فهمنا تعالى ايه لو انا بقول ان بيه ما يعني لو غلب على ظن وان غلب سيكون به يبقى مش لازم يعدل على فاه خلاص عنده ظن عنده غير ظن اللي غلب سيكون به صح وفي نفس الوقت لو هو لا يقدر حسا او حكمه فلا يجب عليها يعظم على غيرها صح لكن لو الحقين دول ما تحققوش على قول ان هو بيقول بالمجموع. على قول انه الجميع خلاص داني على اللي بيقول بالايه بالبعض المبهم لازم على طيب على قول اللي بعض العلماء اللي قالوا بالمجموع قالوا لا يجب عليها أن يعزم ابتداءا على أداء ومعظم قالوا لا ما يجبش عليه ولكن عندما يعلم أن الأمة محتاجة يروح يعمله مفهوم فهو معنا؟ والأكثر منهم على أن هو يجب أن يعزم ابتداءا على أداء مفهوم فهو لا بقى دلوقتي نعملنا فرض الكفاية تعالي قوية تاني وليه الآن نحن عندنا نفرض الكفاية ماشي؟ أنا دلوقتي خلاص عرفنا أنه هو لو قام به بعض سقط عن البخير خلاص نحن فرناه طيب أنا دلوقتي مش عارف لا يغرب على ظني أن غيره سيقوم به يعني ديك مسائل ما خلاني وغريب مسي عندها ديك مسائل غريب بيغرب ماشي؟ لو أنا يغرب على ظني أن غير سيقوم به المسألة اذا انا انقذوا بايه ده مستحب عشان انا عندي غلب الزم اللي فيه ناس كثيرة رايحة تنظر عربية عملت ايه حدثة ويقيت 31 واحد وقفين في الايه قدام العربية ماشي؟ فانقصة على ظني ان هما يجيب الاسعاد ويتصرفهم بتاعه في الحالة دي يستحب ان انا سعيدهم لكن ما يجبش ثم ليه عشان غلب على ظني ان انا غيره غير في يكون بالايه العملي طيب لو الحاجة الثانية اللي يكون انا اقدر على اقدر على فعله او حكما على نفسي طب لو الحقيقه مش يعني ما خلاص غلب على ظني لا يغلب على ظني ان غيري سيقوم بيه فالحاجه الثانية انا قادر عليه هل بقى يجب علي ان اعزم ابتداءا على اداي ولا لا ففي الحاله دي المساله العربيه دي يجب عليا ان اعزم على ثلاث فمفيش حل يجب عليا يجب علي ان انا اعزم على اداي مفيش حل لكن مسألة زي مسألة طالب العلم أو مسألة الدعوة أو مسألة تقول الأخرى اللي هي موسعة مش حاجة لازم تتعامل معها مش حاجة حصلت قدامي مثل ما فرارف فهموا معنا؟ فدي لي فيها الخلاف هنجز علي أن أعلم انتباهنا على أداءها ولا لا ما يجبش علي إلا بعد ما إيه بعد لما يتبيّن ليه والله فضلك فهذا حاقنا حاقسنا حاقسنا شيء لاجلنا نعملها فهموا معنا؟ لا ده خير ماشي الطلب ما في على معرفه الامر على الجميع ولا التحقق الفردي او على ايوه ما هم بيقولوا احنا مش عارفين كيف كيفاتها حقت ولا اعلانا فالاصل اللي واجب عليا فالاصل مش معايا هي دي خلاف المساله فالقال اللي يجب على الجميع عندهم الاصل هو يجب عليها. ده ده ما يجب عليا فبالتالي لازم انا ابقى اعلم ابتداء اللي انا هعمله وكمان ودايرين في بعض المبهم ايه لازم عليا ده ايه عشان قبل الاله بالمجموع بعضهم قالوا يجب عليه ان انا اعرف متى على فعلها ليه عشان الاصل ده مامور بيها الاصل اللي مجموع الامه مامور ايه مامور بيه لا وانا مش عارف هما يعرفوا يجلوها ولا لا مش عارف القول الثاني اللي برضه من مجموع مش لازم ليه عشان الأصل في الامور اللي هو عدم الايه عدم التكليف لو في تكليف فالاصل فرض الكفايه اللي ايه قام بيه بعضهم ولكن أنا المختار عندي بس أنا طبعاً تفهموا المختار مش هديت حاجة يعني اللي هو إيه يجب أن يعرض امتداءاً على أدائي بشرطين بشرط هو يقدر فقماً وحسن والشرط الثاني اللي هو يقلب على ظنه أن غيره سيقوم بإيه ااا آآ totally. آآ يعني لو على ظنه خلاص يعني هو إيه اللي هو يكون إيه ماشي طيب. خلاص دي مساله ممكن يبقى انا عاملها من القصه اللي انا عاملها كده دي مساله عقيد وانا واحنا عامل حط وانا لقيت 40 واحد حوالين هنا ترانا لقيت عدد كبير حوالين بحيث يخل على ظني ان هيتصرفوا فما يجيبش عليها ان انا اتخاف لكن لو انا لقيت واحد بس عنده فلازم واحد ده هو ما لا حد طب لو هي في النص لم ينقل على ظني لسه تعالى العربيه دي لازم اوحديها عشان حاله حادفه قدامي لكن بقى في المجهود طالب العلم فهل يجب اني ما انزلش هذه الماده ايه؟ اه لو انا دكتور وانا عندي ظن ان مكمل ممكن وانا لازم اتصرف بقى ايه؟ في الحاله دي في حال دي قاعد تعين علي, على حسب غلبة القوم أنا ما راح أصرفه من شهر الثلث. تقدر تعرف تصرفه بس هينبقوط. أنا 20 عيون أصرفه أما أنا ممكن أعمل الموضوع في ثواني. لين في حال دي لازم علي أني أعمل. كناعن. فعلى حسب الإيه؟ تحقق المصطلح. طيب. ده ال. طيب هيجي مثال في الكفاية. هذا دوامي. لما اتقالت بقى فروض الكفايات اقلت بقى عدد تعط... يعني تعددت فروض الكفايات ده هنا ليه حتى عدد بتاعنا فروض الكفايه دي إحنا... متعدده ف اللي انت في الحالة دي بقى تقوم بفرض من فروض الكفايه ده الواجب عليك واجب عليك طالما فروض الكفايات متعددة وكلها او معظمها ما يعني ما حصلش فيها اللي هو هي ال الكفاية. يبقى في الحالة دي أنت يجب عليك لأن أنت تقوم بفرض كفاية. يجب عليك انت تقوم بفرض ولكن يجب عليك أن تقوم بأي فرض كفاية. فلو حصل اللي واحد مع وجود فروض كفاية الكثيرة اللي هي مش ما حصلش فيها كفاية. وهو يستطيع أن يكون بأي فرض كفاية. ويراح مع ماشي عملش فرض اي فرض كفايه فالراجل اللي هو ايه يعني ليه يستطيع أن يقوم بهذه, بهذه بهذا الفرض الكفايه وهو لم يفعل أي فرض ثاني طب لو هو انشغل بفرض من فروض الكتلات المتعدده دي واعتمد على عن ربنا عند اللي هو هيقوم بيه ماشي لو هو انشغل بيه هل كده هو قايم لو ترك غيره ما إثماش؟ ماشي؟ إلى لو صرنا اللي هو يستطيع أن يقوم بغيره حكما معجز، معناه أن الرطب من دنيا من أحد اللي إيه ماشي؟ مسألة إيه اللي ذاك لو في فروض كفايات متعددة ماشي؟ والكفاية ما تحققش فيها كلها هل يجب على واحد على كل الناس يعني اللي إيه اللي هو يقدر يفعل أي فرض كفا من كفايات دي؟ هل يجب عليه اللي هو يفعله أو يفعل يعني يفعل فرضي ترى يكون بيأ أو اللي هو يعرف يعمل عشرة لازم يعمل واحد من عشرة لازم ليه عشان فرضي كفديه تحقيقه وترى هو يقدر فإيه ي يجب عليه هذه يعني حالتنا بتعبتنا هذه لازم كلنا يكون متحققين بفرضي كم فرضي كفديه في الأمة من فعش واحد ليش حياته لما يعرفش فرض كفاخو خالص. ما ينفعش هذا يحتمل احتمال كبير أجاز ليه عشان فهذا يختار فرض من فرض الكفايات ويأخذن به لو هو يستطيع طبعاً لو هو ما يستطيعش بمعنى مثل ظروب بيته وكذا وكذا والبنيا فمش قادر. خلاص لحالة طيب يتحدث عن هو يستطيع حكمه ما إيسا كيف يقول معنا؟ لو يستطيع عمد فرضين يعني في الحالة دي لو يستطيع عمد فرضين هو فعلاً، يعني بس دي حالة حالة خلي بالك أليلة شوية وممكن تكون مش مهوية وممكن تكون كبيرة ليه؟ عشان الفرض كفاه طبيعته اللي هو ما بيخلص. فمثلاً هذا لا يستطيع يعمل فرضين يعني معناه ايه؟ يعني هيخلص فرضين. فهذا يستطيع فعل فرضين هيخلص فرضين يعني وعنده إستطاعة ذلك. في الحالة دي اه يسمعوا عليه إنه يعمل يمشي في الفرضين. ولكن الكلام ده اللي ليه؟ يعني عشان تقولك كفاه الأصل فيها اللي هي. بصراحة ما قبل. يعني الدعوة مثلا الدعوة. ان هو مش شرط الدعوه لا تدازع الدعوه وفي الاخر هو يدرس الدعوه يعني انت دي. دي الدعوة. مش يعني مش يعني مش لكن لو افترضنا في عصا معلومه ان هو ممكن يقوم يعني ايه ممكن يقوم بفرض كفايه ويبقى وقت تاني لفرض كفايه اخر وايه وبالتالي هيقوم بفرض يسقطه في الحاله دي آي ولكن في حالتنا احنا لا هو أفروض الكفايات مش من ففي لما الحالة دي ما نقدرش نسب عليه فرضين كفاييين ولكن احنا نرجع علي فرض الثواعي في معنا؟ فرض الياس او حتى لو نسب بفرض الثواعي بفرض الثواعي مثل ذا يتعوه هل تبقى علي باز مكون الجسماطية وفرضة ولا ممكن يستقرر ووزء منه ويبصر في فرض الثواعي الحالة دي هتبقى على حسب مخلحة الامر ما ينفعش تقول ما ينفعش نقول اللي هو لازم عليه اللي هو يمشي في فقه واحد مطلقا بالنسبه نقول لازم عليه يروح للواجب الكفايه الثاني يعني نقول له على حسب مصلحه الامه ماشي فلو هو عمل 60% من فرض الكفايه الاولاني ده 40% من فرض الكفايه التاني ده هو ترجيحه اللي كده مصلحه في الامه اكبر فيبقى كده هو عمل الافضل تمام ليه؟ عليه حاجه هو طالما وفقا لفرض مش هنجب عليه على ماشي ولكن لو قلنا لا الافضل انت تركز في فرضك كفايه لو في احد والافضل الامه يبقى في حاله في حاله هنا فهمت طلع على حسب بس هنا احنا ما في الاجابه احنا بنتكلم على على ولكن الأفضل ان الواحد انه يتلبس في فرض كفايه ولا ماشي في اسئله؟ <تصفيق> لا يوجد 100 أو 200 مئة اه، هو بيقول هل اجب عليه اللي هو يركز واحد بس و يخشش في التاني ولا فقول له لا لا يوجد اجب عليه ولكن هو ممكن يعمل فرضك في فائلين عين مشكلة بس ايه؟ الأفضل هو على حسب بصك مصلحة الرجل بصك مصلحة الرجل فانوظم فإذا مصلحة الأمة اللي هو يركز الفرضك في واحد يعمل كده إذا أصدحت الأمة في دوقا يعمل فرضين في ما ويأخذ ده 50% منه و 40% منه في الثاني هي برضو إيه؟ على حسب المساعدة المساعدة صدر إذا فرضت فاية واحدة وشدات فرضت فاية واحدة يتبذل 50% و 40% منه فضل كده يسأل؟ آه لا دي ده مختالة هنقولها بجاية بسؤال ده سؤال؟ ده سؤال؟ لا ده سؤالك سؤالك أنا هم تعليم بالنسبة فرض إذا فرضت فاية أعلى من لو فاضل كفايه أعلى من الثاني لو الاثنين فروض كفايات بمعنى ان الامه محتاجاهم وتافه بالامه ما نقدرش نيجيب عليهم ولكن نقولهم الأفضل الأفضل اللي بتعمل الاعلى في معنى الا لو كان الأعلى ده أعلى بطريقه يعني ايه اللي هو المتفاوت التفاوت, التفاوت رهيب يعني ساعات ممكن يجي عليها اه ماشي ده دك كده كلام بتاع العموم ولكن ممكن واحد بعينه يقول له انت مثلا لازم ان طالب علم قوي مش عارف انت تقدر تفيد بعدين بعد الاثنين معنى يعني ممكن معنى يكون هو يعني دي بقى اللي, اللي محمد قالها اللي هو اللي ممكن واحد يتعال عليه فرض عليه اه يتعال عليه ليه فيه وكذا وكذا وكذا فممكن في حالة من الحالات هنقول له انت فرض عليك تبقى طالب علم فلايت معاني عشان ما حدش يقول في ادعيت في دوت وانت كذا, كذا كذا كذا فدي ممكن اه ونقول له لا ما ينفعش تعمل قضاء حاجه مسلمه عشان انت قضاء حاجه مش نافع او مش قوي وكذا مش قوي فالقضاء ده مش قوي فممكن فممكن في حالات معينة نوجب عليه ولكن كعموم الأمة هل نوجد كده لأصل لا إلا لوك في نسبة رهيبة من بين الحقيقين أفهم معا؟ طيب من نهي تبقى الأفضل لو واحد بقى بين و ربنا يريد أن يفعل أتخلي لكم مسألة الإجاز بمسألة خطيرة يعني توجب عليه يعني يأثم ومسألة تتقلش جدا رسوله أفهم معا؟ ولكن مسألة بقى الأفضل يعني لو واحد يريد يعني هو مكلف و يريد أن يفعل ما يرضي لأعزجل عنه يتعامل إذن مع فرض الكفاية يعني يختار أن يفرد كفاية يثير في أن يفرد كفاية ماشي؟ فالعلماء قالوا خمس حاجات ضوابط دوابنا كنت انتظر مع ذوق عبل كده فأنا بسرعة بسيطة تبقى تذكيرها ليكو اللي ما سمعهاش يعرف أول حاجة ودي أكبر حاجة فيهم من أصل فرد الكفاية عن الأمة. عشان الأصل فرض الكفاية اللي انت تبص المصحة بايه؟ الأم ماشي؟ فدي ممكن تمثل نسبة كديرة منها العمل. اللي ال إيه نفسها تختلف فممكن يبقى مثلا العلم الصارع والدعوة لضعزر كدين تعمل أعلى مثلاً من طب والهندسة فبالتالي من الجهة دي يفضل العلم الصارع والدعوة ما شاء الله ما شاء الله ثالث حاجة القدرة والإتقان ما اللي هو في حاجة بيقدر يعملها بقوة هو نابض في الموضوعة في حالة أنا فيها، في حالة يخطئني، الحاجة الحالة اللي هو ايه؟ اللي هو عنده قدرة وإتقان فيه، وبعدهم يزود على قدرة وإتقان الحاجة اللي بيحبها، ويعين إليها يعني دخلها على قدرة وإتقان. فالمعنى اللي دي من من من من ايه؟ من من من, من, من, من وجود الإتقان والقدرة. على عكس طبعا الناس يقول لك اللي بتحبه ما ينفعش تروح فيه عشان اتباع الهوى للكلام ده لا ده كلام اقرب للصفية منه الى ليه منه الى اهل السنة يعني طبعا هو فرد كثية والشرع بيتضره ولك مأمور بيه وحاجات انت بتحبها اللي هو حتى يكونوا هواة طبعا ما جيتهم يتفزا كان انت هواة تابعة للشرع ايه غلط يعني الايات اللي بتحرم اتباع الهوى اللي هو انتبع هواة هو اليهودا من الله مجب. مجب. ولكن إذا كان ميلك في حاجة شرعية ما يحب فيها أكتر فمش غلط خالص ان انت ايه تمشي فيه فلا يوقف يعني ايه في بعض اللي اتجهت بإيه لو لا ميله في حاجة شرعية يي يقول له لا انت سبها وابعد عنها وروح في الحاجة الثانية عشان دي هي فيها فيه فتروح في الحاجة الثانية وما يعرفش إن كويس عشان هو مش ميله فيها يعني هو بيكرهها بيكرها ولا يحبها إيش أو مش فهمان ولكن طبعا مع ذلك طبعا ايه يحس هذا الشخص اللي هو بيمله في الحاله دي بيعملها مش من اجل ما بيحبها لا من أجل ايه الدين ومن اجل الشارع ومن أجل كذا وكذا نعم؟ طيب الحاجه الايه الرابعه الظروف فعلى حسب الظروف بتختلف الايه الحاجات فزي واحد عشان نواصي القرن مع ان ايه السخره كانت هي الحاجة المتحتمة في زمانه وهو كان امام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يستطع ان يكون مصاحباً للنبي صلى الله عليه وسلم من أسل جاريه لأمي فهي قدرة حكمية مش بسية كمان هو هيدا رجوه ولكن الشرع يقوله الأفضل خليه مع أمي أو يجب عليك أنك تكون معاديه مع والدنا فبالتالي هي كام معادي ماذا؟ فدي كده إيه؟ طيب ما هي اللي هو يعني إيه الـ الـ اللي يحب والبين إلهي من رقباتي خلوها مع القدرة والدخاني عشان هي بصراحه مش مش الافضل ان احنا نجعلها يعني إيه جزء خاص بيها يعني هي دي تبع القانون يعني هي دي بت, بت ايه حاجه تابعه للقانون ماشي ماشي ماشي في اي مشكله في حاجه لا النقاط دي بالترتيب لا النقاط مش بالترتيب ولكن اكبرها الاصح والانفعع للهم هي بتاخد مصلحه بيه الاصح عشان الاصل فرض الكفايه لهم بيقوم على مصلحه الردم فرض الكفايه بيقوم على ذلك وانت, بتف... وانت هتنشغل بفرط كفاية فالاصل انت مجهور بمصلحة الامة ده الاصل ديال فدي اكتر مرجح بيرجعلك والحاجات التانية بترنجح معك مفهوم معنا؟ مم. طبعا ممكن في حالات بقى معينة واحد الاصلح والاكفة عن الامة مثلا وليكن الوال يبقى عينة وجلت العمل العينة والقدرة عنده قدرة وتقان طالب الموضوع وظروفه بتسمع بكل إيه التجهد وبيحب العلم وي... وكذا وكذا ومع ذلك في باقي الفرض الكفائي المهمة الثانية هو ضعيف في حالة دي في حالة الشخص ذا قضية عين عليه اللي هو يجب عليه أن يكون فهمت؟ يعني قضية المفتي له لك يجب عليك أن تكون طالب علم أعلى عشان انت اللي تبصينا لعلّة فروض الكفايات يعني ربنا يعني فروض الكفايات لقينا اللي الشخص ده محطوط في حاجة معينة هو مفهم معا؟ فلو انشغل بفرض الكفايات أخر هو مش هيدي في كويس ومش هيعمل في قوي ومش هيفضل فيه ومش هيجدنا كده في فالحاجة دي ايه؟ مفهم معا؟ فالحاجة دي لا ممكن, ممكن مفتي مفتيه باللي يجب عليك الفرض الكفايات المعينة فالفرد هو الحالات دي متحقّقة ففاضلك وباقي فرض الكفاة الأخرى هو خيطة الأمة فائدة ضعيف، فقد يفتي المفتي له واحد من الاثنين دولار لازم تنتقدم وفروم معاً ليه؟ عشان هو في الأخر ما تقالك فرض الكفاة مبنية على مصلحة الأمة واستطاعتك لأن أنت تفيد الأمة بإيه؟ فلو أنت هتوني هتشغل فرض الكفاة تاني بس فرض الكفاة تاني دا مش هيفيد الأمة ولا يعني أي فائدة وأنت مش فدرتك مش فيه ولا كذا ونصحتهم. يعني أنتين في ثم ركز في حاله هيبقى العلة اللي من أبنها فرض موجود فحقق أنت هتتقفل فرضي الكفين دوله أو في الثلاثة دوله أو في الواحد ده أو في الأربعة دوله دون غيرهم على حسبنا. فالحاجي لازم تختار واحد من الأربعة أو كم عم من اثنين من الأربعة أو واحد حسب مصطفى العون. طب هل أفضل إذا تركز واحد ولاين؟ فهتاخذ اثنين ولاين؟ فهتاخذ وعلى حسد أيضاً الحاجات اللي أحمل المتكلم فيها وإن كان لصحة الأمة في الزمان بتاعنا هذا غالباً في اللي أنت يتركز في حاجة يا ممكن تجيب حاجة مع هاتنين لكن التشتر تجامد ممكن إيه يشتتك إيه لو أنت واحد بقى يعني قدرات معينة ومراهن معينة وربنا قرمك بإيه بي بي بي بحاجات معينة بحيث أن أنت شاطر في كده شاطر في كده شاطر في كده فممكن أن تظن اللي مصحة الأمة في إيه فإنت فعلًا يعني ممكن؟ دام وليكم مثال من نشح هو ضمف كذا لا ناسو في العلم مشغول في الدعوة مشغول وفي السياسة مشغول وفي ال وفي برضو العلوم الدنيوية مشغول فهذا باش الفرضي كذابي وممكن هو كشخص أصبح لي كل ده الشخص أنا حنلاه هو مرجح راجح يركز في الإيه في الدعوة وتكوين الكوادر والتعليم وكذا وكذا وكذا هو ذا يبغى فرضي اللي هو كل ما جابه ذي هالظلم اللي هو يشد نفسه في هاد التاني يبقى هو وهكذا على حسب الخمس حاجات دي وأقوى حاجه فيهم مصلحه الام فاهم معنا طيب في شيء ثاني يا محمد أنا على السؤال ده طيب <تصفيق> عايزين نخش ان ناخذ المحدد ومعادله عشان نمشينا شويه اتفضل يا حاجه ماشي واحد اللي بيقول لو واحد تلقت بفرد الكفاية يجوز دي اللي هو يسيبه بشرط اللي هو ينتقل إلى فرض الكفاية أخر ماشي؟ ويفضل اللي بقى اللي هو يكون فرض الكفاية يعني قد يستحب له أن يترك هذا الفرد الكفاية لو كان نفع للأمة في فرض فرد الكفاية الأخر وينتقله أعلى للنفع الأبدا فهم؟ فهم؟ لا لو ضمن لما امتى؟ نقارن، هو, ما هو... اللي هو هيصل فضل علينا ده محدش هيعمله ماشي؟ والفرض التاني ده محدش هيعمله برضه في الحاله دي احنا ولكن لو صلطنا جوه ضنا في الفرض الاولاني محدش هيعمله والفرض التاني كده انت في الحاله دي لازم يبقى في الفرض الاولاني عشان نفس الضابط ماشي؟ طيب، فرض. لو هو مفيش حد في الفرض الاولاني هيعمله والفرض التاني كده هتقوم بي اه هتقوم بي اه هتقوم بي اه اه هتقوم بي في الاخر هو ينظر لان خنات ضغطها من الهدية ومزدت مصطح للغاية افهم معا؟ طيب انقصام الواجد الى محدد وغير محدد يمهي. مما يكتره الأصليون هنا انقصام الواجب الى محدد وغير محدد وعلم المحدد ما ورد في الشرع لمقدار ضاجر لكل احد قدير الزكاة وقروش الجنايات ومدة المسحة وعنونا بغلل المحدد ما طلب فعل ما فعله من غير تحديد مقداره مثل الطمئينة في الضوء والسجود وهو تقسيم لا يتوتب عليه كبير وفايد طيب هو يعني هنا كلم بطريقة إيه ضيقة شوية يعني هو كان مع الأصلي بإيه بي بيتعامل مع المحدد وغير المحدد في الحاجة لي بس ولكن بعض الأصلي من الآخرين بإيه بي بيوسعوا بي بي بي حتة المحدد هو المحدد أخطر بحيث يبقى في فيه فائده من التقسيم دوت وفي نفع كبير لل الايه المتعلم من هذا التقسيم فالاول هو إيه هو المحدد ما ورد تقديره في الشرع بمقدار إيه ظاهر لكل أحد وغير المحدد اللي هو ما لم تقديره في الشرع بمقدار ظاهر لكل أحد او ما طيب فعلا تحديد مقدار مش ده إيه الضابط بتاع المحدد وغير إيه المحدد. فالصلاة مثلا محددة خمس صلوات وكل صلاة صلاة الصفة راح يدين وإنها صورة أداة معينة أركان وشروط وكذا وكذا فدي محددة أما الدعوة إلى الله عز وجل مثلا فلو نظرنا نلاقي الشرع ما محددهاش جعلها واجب غير محدد ما قاله لش الدعوة إلى الله عز وجل لن تكون بكذا وكذا فأنتظر مجدك إلى محدد غير محدد يعني ايه يعني الواجب المحدد ده شدد على قدر الفعل لازم قدر معين وياك سرعة أداء معينة. فعنا نظرنا إلى الدعوة ضعداً، ما حصلش تجديد على قدر الفعل بحيث لو رجعنا حددت لك لو أنت ما عملتش الدعوة مثلا 3 ساعات في اليوم يبقى أنت كده أهلهم، صح؟ وما حصلش تجديد برضه على سرعة الأداء بحيث اللي أنت لازم تدعو بطريقة معينة. ودي إيش مريه موجود طبعًا التلفين. لو يتعامل مع الدعوة لكنها واجب محدد، فبيقول لا جزء نحنا نعمل أي دعوة إلى ما فعله النبي صلى عليه وسلم. فتقول ما يعني إيه؟ فيقول لك يعني النبي صلى كان بيضرب قاضي مثلاً بطريق بالدعاء بالدعاء الصديق أي ما ما ينفعش إلا بالدعاء الصديق. فلما أنت تطلع مثلاً تتكلم في استقصاء تتكلم في سورة معاذ فيقول لك بس آه ده, ده في دليل للرسول صلى الله عليه وسلم طب لما انت هتعمل عزومة. وتكمل بقى الناس اللي تتعامل مع الله بالأشياء ممكن أنت تعرف في كتير دليل. طب لما أنت هدي هتعمل هتورد عليهم رسائل وكتب لازم في دليل فهذه هتو... هتخلي الآخر هي تطور ممكن تتكلم في الأدلة وممكن رافقيه أدلة ولكن لما تنظر إلى طبيعة الدعوة تجد إن إيه إن الأصل فيها هي واجب للمحدد مبنية على إيه مبنية على إتلاع المصح الأمه بشرط اللي إن أنت الوسيط بتاعته تأشكها معصي فهمت معه وهكذا خلينا نصرف المسألة فصرف الصلاح نعم بعد صرنا يعني من بعد من التحق الروسات الاعلى تلاقيهم ايه؟ فوض الكفلات عددها في تنواعه ودخل ادخلت ديرطارات كتيرة ومختلفة وحاجات كتيرة ما كيفش على ايام الناديه السلام مهديز الصورة الايه؟ المريضة اللي هو الدائم المتحمى مع بعض النياز ماشي؟ اخوكم بيقترح اختبار الدولي اللي ما انتنى فيها سبع المخالص بيصنع المالحد بشا مالين خلاصة وقام بيداس ماشي؟ ماشي؟ <تصفيق> ماشي؟ ما هي عادي دي الصوره ال 2020 هو 8 في ربع السجن على الرأس وهو ده اللي بيقول لك تقسيم لا ترتب عليه ديش هي دي فراي الايه فراي المصنفات لا تقسيم المحدد المحدد لبعض الاصولين لا بس وسط فيه لحاجات تقع عليها دي كده كبيره فالاصل في في الواجب المحدد اللي هو ورد تقديره في الشرع بمقدار ظاهر لكل ايه أحد ونجل المحدد ما طلب فعل مغالي تحديد مخدره معلو العلمات او معلو الناس يعني اعترض على كلمة, إيه؟ على كلمة محدد وغير محدد قالوا لك كل الوجبات محددة مش عمس ما محدد وغير محدد ماشي ولكن هم اصدقوا بمحدد اللي ايه يعني هو قالوا كل واجبات محددة واللي مش محددة التحديد ظاهر ده العرف حددها مثلا او الشرع حددها بالقواعد وده كلام صحيح وهم هزوم المحدد بغير محدد كده هزوم المحدد اللي الشرع حدده بنصوص زي الصلاة زي الصيام، و هزوم بغير محدد اللي الشرع يعني اتركه من قواعد في المعنى من ناحية التحديد من ناحية الايه الاف ولكن يتبطل لازم تعمله بس ايه؟ بس ماهو متروك للقواعد ياما العف ياما إيه, ايه القواعد الشرعي فالعرف زي ايه؟ زي هي مثالة الطمأنينة في الربوع السجود. فالعرف اللي انت اسمك مضمئن انت كده بتحدث بينه مسح الرأس العرف اللي انت اسمك وصحت رأسك ما تنع وقفت الوجه مثلا او كده ده ايه يفهم معنا لكن اللي هي مطروكة للقواعد الشرعية ده ده يا الله عز وجل انت اقول انا قمت الوجه بالدعوة الله عز وجل وانا كده مش اقتل ففرض كفاق سقط بالقسم عن البخين ده السؤال بتاع اخوكم اللي هو احمد منوح بيقول انا دلوقتي لأنا عندي فتين في المية انا عندي عارف ساعة هل عشان اقوم بفرض الكفاية وما اقسمش يبقى لازم كل وقت يبقى فرض الكفايه ولا ينفع اجيب من وقت 60% ابيع ثمانه مباح ماشي دي مساله ده سؤال احمد صح فالسؤال أحمد ده احنا بنقيه في الواجب غير المحدد ومطروح تحديد القواعد ضابط اللي انت ما تبقاش قاسم وانت بقى قاسم فلو بصينا للناس هتلاقي ان طوائف شددت أو في المسائل دي بالنسبه اللي هو جعلها اللي لازم عشان تبقى فرض الكفاية لازم بقى يعني ايه لازم كل اليوم يبقى فرض كفايه بحيث لو انت عملت مباح في الشريعه ده انت اكل ماشي وده طبعا تجديد لدرجه اللي هو ايه يوصل اللي ان مفيش مباح في الشرع والشرع جعل فيه مباح ويوجه الى تحريم الطيبات لو شددنا بالو... بال بالاي بالوضع ده في نفس الوقت في ناس متساهله يقول لك يا عم ايه فرض كفايه ممكن اقوم بحاله بسيطه كده انا كده قمت الفرض الكفاية ان لا برضو ولا صح ولا صح تقدير الضابط معنا؟ الضابط بقى قواعد الدين فربنا او محددهاش لحد ظاهر بحيث انه يقول لك ايه اللي الدعوة الدعوة خلي بالكوا فرض فايه واجب غير محدد الضابط فهو يعني هي فيها الاثنين ف فايه ف ف ف ف الشارع ما حددش الحته دي قال لك لازم لازم تعمل الوضعات دي في اليوم ده ما قالش كده مثل الصلاة مثلا لازم لي لازم أربع رقاعات بصورة معينة بإيه؟ بأركان وشروطه كده وفي نفس الوقت برضه فرد الكفاية ده مش متحقق طبعا يتعاش إن انت متفزلش فيه من وقتك خالص وتقول مثلا أنا هكلم واحد مرة يعني يا حاجة كده خفيفة أو في السنة أو في السنة عمر يا كده قمت بإيه بالواجب والمحدد ده ولا ده صح ولا ده صح ينظر هنا بقى إلى العلة من الفرد الكفاية والفرد بإيه والواجب المحدد ده فالعلّة منه إيه؟ اللي مجموع الأمة يقوم بيه إذا هو يقوم بيه ماشي؟ يقام يقام هذا الفرط في الأمة ماشي؟ فيبقى أنت بتضحط الضابط اللي أنت بتسعى إلى وجود هذا الفرط اللي أنت قصد تكفي الأمة بهد... من... تكفل الأمة من الأخرى في الإسم بأنهم يتركوا هذا الفرط ماشي؟ مع إعمال قواعد الدين الأخرى في إيه؟ في اللي أنت بتعمل المستحبات ويبقى ليه قدر مما لا يخلف الله نفسه إلا وسعها وليه قدر من, من الطيبات والمباحات للشرعية أدلة فيه ماشي؟ هتيجي تقول في الآخر ما هو وقته كده بقى غير محدد هنقول لك ما هو فابق غير محدد هو اسمه غير محدد ولكن في الآخر انت بلقوا بالربنا يا رب ايه أنا عملت اللي علي يبقى انت كده ايه عملت يعني ايه كده وانت بتخزن في هذا الفرض بنسبة بقدر معين التطبيق عملت الفرض ايه اللي عليه ان هم بقى بيقولوا تحاول تخلي معظم وقتك او كل وقتك في الفرض ده فرضك فرض في تحقيق كفايه ده, ده بقى مسائله الايه المستحب مش الفرض ما نقدرش نقول دي من الامه هما لازم يبقى 24 ساعه على فرض الكفايه ماشي لازم ان الواحد بتاع فرض الكفايه بيقوم فاهمين فاهمين تماما فمعلش بصوا عشان ايه من على البث هقول بس حاجات مهمة في الضغط الاول ويوم محدد وبعدين نرجع بيقول بقى في موادين للضابط الواجب غير المحدد كل النص ده لسه انا بحكم حالي إيه بقى ايه موادين بقى ده نقول انت قاسم ولا مش قاسم اول نظام قدر المصلحه التي يجب عليك ماشي ففي مثال مثلا زي حاجات عارضه زي سياره انصاحت مثلا سياره اصطدمت وانت ايه أول عربية معدية بعد السيارة للنوض دي أد خبطت أو ثاني عربية أد ثلاثة عربية فرض كفاء عليك هو يجب في القصد هو غير محطب عليك اللي, اللي إنت تروح تنقذ الراجل ده ماشي؟ لو إنت في أول ثلاث عربيات ما قد المصلحة علي في الحالة دي قد يجب عليك ولو ما عملتوش تقفل ماشي؟ لكن إنت لو في رقم رقمية Já ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, على ne, ne, إذا.. لا إذا فعلت.. مسألة زي مسألة العربية ماشي إذا اتخوطت وانت ماشي لو انت أول اثنين خلاص بمثل انت رايح لفرض اتفاق اخر او لمصدحة مهمة شرعية وانت ماشي بالعربية ولقيت عربية اتخوطت فدي بترجح ليك بتروح ايه لو انت في خمس عربية او ست عربية هي احتمالنا تفعل بس مش احتمال اكيد ماشي؟ فدي يعني ده من الحاجات اللي تترجح لك لو انت مش ورا حاجة او راحت بايدك او الموضوع سهل لا يبقى تنزل تقع وتحاول تنفذه ماشي طيب لو انت لا انت رايح لمصلحه شرعيه مهمه وفي مشكلة في البيت جنبه وزوجتك مثلا عايزه تروح للدكتور في الحاله دي بتروح للدكتور عشان مين دكتور بتديها بقى يبقى عندك قدر المصلحه طبعا قدر المصلحه اللي داخل فيها هل انت رايح للدكتور ولا في واحد من نوع الحرج ده رايح يتصرف على كده أو دكتور، هل يعرف تعالى؟ في واحد لا، هو لبخة، هو هيرد المساعدة بعمل حالة في الحالة دي المسألة هتخفت عليها، ما... حسن هو مش, مش بتاعته، هو بعض الشيء ماذا؟ ثم معنا؟ برضو قدر الحالة اللي هتتعطى إذا تعالت ذلك، برضو قدرة المكلف على الفعل دي ما اللي هي مسألة دكتور أو لبخة أو تبا؟ وقدر المساقة التي تنالوا من فعل هذا الوازد فقد ينقلب من الوجود للاتفاة في المساقة يعني أنا دلاتي وازد، أنا أقدر أعمله، دي محترم. الحاجة الثانية المشقة أقل إذا عالتوا هل هناك مشقة ده إذا ولا ولا مفيش مشقة ده إذا ولا في مش مشقة خاص فلما مفيش مشقة خالص هنا بتقرب مسألة الواجب يبقى إيه يعني يقرب منك بشوية لو إلاك في مشقة ده إذا ممكن بيه تنقلب الاستهبار عشان أجعلها يكون في دي المحاج ماشي فبالتالي هي إيه هي ضوابط الضوابط دي موجودة في الشعر لأنها ماجهوها وإلاك بيه تضبط لك بنا خبر رب أنت الفرد كفايه يا راجل غير المحدد ده انت ربنا قال امتي ولا مش هتقول رسول معانا لا ودي بقى بينها يعني كل واحد دينه برضه المساله الثانيه اللي يغلب غير ده بالتلبس يتحدد ويتعين دي قاعده ايه مثال التلبس عند الرسولين اللي هي ايه اللي تتلفق المصلحه الشرعية على رجل زي انت ماشي في طريق مفيش حد ماشي فيه وعربيه خبط وفي احتمال إيه يعني أنت أول عرضي لأ هنا ايه دي تنبس اللي أنت لا تقول إيش معنى ورايا قواب علم ولا ورايا فتاة ورايا شو ما تعال اللي الراجل هينوت برضو انت, إنت قاعد مثلا في البحر البحرة في البسين وليقيت واحدة يغلق فالحالة دي انت إيه ما فيش غيرك إنت خلاص تنبست بالواجد ده فبقى أغضر الواجد ده محدد فما ينفعشي تسيبه في حال الأحوال مفهوم يفهم في درجة العلماء قالوا حتى يوصل يعني مثلا افترض مثلا ان خطر الله مثلا سته في الطريق مثلا و... وايه و... وص طريق سته خبط عربيه ومفيش حد ومفيش غيره في الحالة دي يعني العلماء قالوا ده انقذهم مش مش حاجه اسمها ايه بنت ولا يعني مش محتاج بنت ولا راجل بسات كائن حي ده في حالة ايه في ضيقة بيوقه جدا ان مفيش ايه ثم يعني <تصفيق> ايوه او في سنه هو معظم غير طب ايه حجمة الشرع اللي هو ما يحددهاش اللي مرضى مفروض الكفاءات هي بتتغير باختلاف الزمان والمكان وكذا وكذا كذا و كذا فان يقولون انت الشريعة و الشرع لا حددهاش سيبها على حسب المصطحة الحاجة علشان عشان أصل فرض الكفاية اللي هو على حسب مصطحة الهمة ولذلك المصطحة فيه الأفضل فيها لا تحدد أما طبيعي الايه أما طبيعي الواجبات المحددة فش فيها الواجب التعبدي ومتاجد إن هي مستقيمة مع كف الطقاط البشري زي الخمس صلايات زي أيام رمضان زي فاا فما فدي فبيطبيعي الواجبات المحددة اما الواجبات الغير محددة طبيعتها اللي هي بتبقى ااا بت يعني مع قلت المعنى وتتفوت مراتب الناس فيها ووو لها علاقة بالمصلح <تصفيق> بقالها بجد في طبعا ما عملت كان ايه طبعا طب طول ان لا ما هما لا لا لا القول اللي هو بعض المشايخ مثلا بيقول لا في محدد يعني مش هنقول محدد وغير محدد هنقول محدد جعل الشرع تحديده ملزما في كل زمان ومكان ده اول اللي هو ماشي في المحدد وغير المحدد ده محدد ولكن لم يجعل الشرع تحديده ملزما في كل زمان ومكان فهم دول قصدهم من دي الاصولين محدد وغير يعني هو ده اخر خلاف الاصطلاح يعني كلمه الاصولين المحدد وغير المحدد قصدهم بالمحدد اللي هو الشرع جعل تحديده ملزما في كل زمان ومكان بغير المحدد اللي الشرع لم يجعل تحديده ملزما في كل زمان ومكان بل جعل بتعرفه من خلال القواعد أو العرف خلال الاثلاثة طيب لقد مين واحد مش خلاف يعني ده مش خلاف ده خلاف اصطلاح مش خلاف معنوي يعني مش خلاف حقيقي لأني كده كدأةwith... ممكن بسيطة لفظهر معينة الدماغية بمين المجانة آآ يعني بسيطة نعم نعم هنا <تصفيق> <تصفيق> لا ده يعني في رؤيه المحدد مثلا من وجبات بين المحدده مثل الحركه في الصلاه لو يعني لازم تعرف الصلاه ده لعنه ابو الغول ماشي ماشي يعني كثير من العلماء بيقولوا ان عرف المقصود بيه مش عرفنا احنا عرف عرف الصحابة فرض الصحابه ده بيقطع ايه اللي بعد ما ده بيحدد والإخبار اللي مش مهمين يقول لا لا بيحدده مفيش دليل دا ايه در والقص العرف دلو اللي عندهش دليل يا عم هو في ده مصر ففي رأي يعني قوي اللي هو التعبد في أمور التعبده والعرف يرجع إلى عرف الصحابة وفي الأمور اللي هي المعاملات وكذا وكذا وكذا العرف بيرجع فيه العرف ديه العرف الأهل البرد فقط أنا أحباها مش هنلحق معلش عشان هي الشيخ والسلامة محيط يعني عايزين في برطة تحضرون يعني إزادت تانية تانية إزادت لإزادت لإزادت لإحبار لإحبار أحباها أحباها أبري رأيوكم إحنا بعد الواجد نعمله ولا؟ ممكن نعمله بعد الواجد بس لسا رجل مخزي فضلتك هذه الاندازات الرحم زي الإيه؟ الجار لأي مرجحة مرجعها الأورف مرجحة إلى الأورف مرجحة إلى الأورف لأغرف لا في الحالة البيضي العرف بتاع أهل الزماني يعني لو باباك لو باباك انت يعني هو أنت كده عاقل من إثباله إبقى أنت كده مقصل في باباك أما لو أنت يعني أنت نفترض مثلا واحد بيتصل بباباك مرة في الأسبوع في بعض الأنفارات من إثبالهم دي عادة وكده باباك مفيدة على الأطهار في البرد العقوق كيف هو لا يعني عشان كده بدون نرجع إلى يعني العف يعني ممكن في أطهار بدونينا حكدين فهنا على ما قاله نرجع إلى العف الطبيب بس إسعاد العف ايه يعني العف ايه؟ فعد العف بيبقى من يومين لمثلا إسباعين ماشي؟ لو أكثر من إسباعين لا فعف البلد ده عقب البولد ولو أقل من يومين لا ده الأفضل متشدد أول حبك أحب دي مثلا ده مثال فحشل نرجع إلى الوالد وإلى العرف برضو طعبها بحيث لو الوالد ايه تشدد في المثال برضو صند الرحم في بعض الأرحام لو انت فلمتهم مرة في السنة ممتفيش مشكلة عندهم نورك كده انت مش آدم كده انت مقطعتش بالرحم وبعد الأرحام تانية لو ما كلمتهمش كل شهر انت كده ايه حق او ما بتقطع الرحم فده معهم كده ايه؟ فبرضو الشرع جعل في بعض الواجبات العائلية واجب غير محدد ليه برضو؟ ايه حكمة؟ لانه بيغتل في اختلاف الدمان ومكان النظر فيه ولكن من ناحية الاتحباب، الاتحباب مفتوح انت لازم يعني يستحرج البرد على يدك وتزود في البر وتروح كل يوم والسرط الرحم والجير والجار والإيه وكل المعاني فالمعنى؟ رزاق الله قيل أنا لبعض الاخر ايه كان سأل سؤال فانفكرنا من ناحية يعني ان تقولها بجانا كنت هيا ماشي اتلاح فمش كل الواجب غير محدد فروض كفايات فيها جبر غير محددة وهي فروض أعيان دين ودين وصلة الرحم و إيه و لكن ده